ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد احنا وقفنا عند كتاب الزكاه مش كده ويشتمل على سته ابواب الباب الاول في مقدمات الزكاه وفيه مسائل المساله الاولى في تعريف الزكاه الزكاه في اللغه النماء والزياده يقال زكى الزرع اذا نما وشرعا عباره عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصه لطائفه مخصوصه وهي طهره للعبد وتزكيه لنفسه قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وهي سبب من اسباب اشاعه الالفه والمحبه والتكافل بين افراد المجتمع المسلم المساله الثانيه حكم الزكاه ودليل ذلك الزكاه فريضه من فرائض الاسلام وركن من اركانه الخمسه وهي اهم اركانه بعد بعد الصلاه قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وقوله تعالى خذ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها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 فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه من أموال في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم دي ادلة وجوب الزكاه واجمع المسلمون من جميع الأنصار على وجوبها واتفق الصحابة على قتال مانعيها فثبت بذلك فرضيه الزكاه بالكتاب والسنه والاجماع حكم من انكرها من انكر وجوب الزكاه جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك اما لحداثه عهده بالاسلام او لكونه نشا بباديه بعيده عن الامصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور عرف اجوبها وان كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الاسلام وبين اهل العلم فهو مرتد تجري عليه احكام الردة ويستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل لان ادلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة واجماع الامة فلا تكاد تخفى على من هذا حاله فاذا جحدها لا يكون الا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما وقاعده العذر بالجهل دي قاعده في كل مسائل الدين كان معذور في جهله فلا غير مؤخذ عليه كان حتى هنا ذكر ان هو ان كان يجهل وجوب الزكاه وهو ممن يجهل ذلك مم مثله يجهل ذلك اما لحداثه عهده بالاسلام او لكونه نشا ببدايه بعيده عن الامصار ده اول نوع من انواع الجهل نجهل ومثله يجهله الكل اهل يجهلون ذلك وقوم يجهلون ذلك ففي الحاله دي هو غير مؤاخذ بايه بجهله اما واحد ينشا بين المسلمين وشيء معلوم بين المسلمين منتشر ويجهله فلا يؤاخذ بذلك ففرضنا واحد جه قال لنا في يوم من الايام قال لنا والله انا ما اعرفش ان في زكاه هل هذا الكلام يؤاخذ به ولا يؤاخذ به لان هذا الامر انتشر بين المسلمين انتشارا واسعا حتى انه يطلى في المصاحف ما قرأش المصحف في يوم ما سمعش في التلفزيون مع انتشار القنوات الدينية والفتاوى واغلب الناس يسمعون ذلك ففي هذه الحالة لا يؤخذ بكلامه اما لو كان واحد لسه اسلم حديثا ولم يعلم شيئا عن الاسلام وقرأ القرآن ولكن لا يفهم معانيه الشرعية انما هو يفهم معانيها العامة ففي هذه الحالة هو غير مؤاخذ بذلك ومعذور في جهله حكم مانعها بخلا من منع اداء الزكاه بخلا بها مع اعتقاده وجوب وجوبها وجوب وجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الاسلام لان الزكاه فرع من فروع الدين يبقى هو آثم ولا يخرج من المله فعل كبيره يعني لان الزكاه فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه فلم يكفر تاركه بمجرد تركه قوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار في اخر الحديث في رواه مسلم فده دليل على انه ايه ان هو ممكن في يوم من الايام يدخل الجنه وده مصير الموحدين ان هو يعذب بتركه الزكاه وفي نهايه الشيء مصيره الى الجنه وكذلك ترك الصلاه ادناها بس ترك الصلاه خلاف فيها اشهر من الخلاف في الزكاه والجمهور على ان تارك الصلاه مثل ترك الزكاه ان هو فاعل الكبيره ومصيره الى الجنه ان كان من الموحدين ان مات على التوحيد يعني والخلاف في ذلك مشهور وهو من مفردات الامام احمد مذهب الحنبلي قال ان آه, اه ان تارك الصلاه كافر كفره اكبر يخرج من المله وكل الفرقين استدل بادله والراجح والجمع بين كل هذه الادله ويحمل الفاظ الكفر التي جاءت في الحديث على الكفر الاصغر والاجماع على انه كافر بس كفر اصغر ولا اكبر لان نص الحديث من ترك الصلاه فقد كفر ونص حديث اخر رواه الامام النسائي بسند صحيح عن ابي هريره عن عباده بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تارك الصلاه وقال فهو في المشيئة ان شاء الله عذبه وإن شاء عافى عنه وفي المشيء ده معلوم أنه من أهل التوحيد فدل ذلك على أن ترك الزكاة وترك الصلاة من داب واحد وأيضا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبلا شك الصلاة دون الشرك ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة وهذا تأخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير يعني واحد امتنع عن اداء الزكاه تؤخذ منه قهرا مع التعزير واختلف العلماء في التعزير فهنا لم يذكر الخلاف بس الخلاف في انه ورد في نص في الحديث ان يا تؤخذ ويؤخذ منه شطر ماله ماله وهذا التعزير من جنس عمله ان هو بخيل بالزكاه فيؤخذ منه بنقيد قصده يؤخذ منه شطر المال نصف ماله واختلف هلوا نصف المال كله نصف ماله كله ام نصف المال من جنس الذكاء المواد ده فيها يعني هو دخل بالبزكاه الحبوب هل يؤخذ منه نصف ماله من الحبوب ام نصف ماله كله مجموع ده اختلاف اهل العلم وظهر الاحداث الحديث وعموم الحديث يؤخذ منه شطر المال نصف المال كله تعزيرا له تعزيرا له واخذ منه بعض العلماء كان شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بجواز التعذير بالمال بخلاف جمهور أهل العلم اللي هم الحنفية والحنابلة والملكية والشفعية منعوا التعذير بالمال قال يعذر بالضربة بالحبس بغيره ولكن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم استدلوا بذلك ووفق بذهب الحنفية أنه يؤخذ منه شطر المال فدل ذلك على انه يجوز التعذير بالمال فان قاتل دونها قوتل حتى يخضع لامر الله تعالى ويؤدي الزكاه قاتل بقى قال ما حدش هياخدها مني وكان له عشيره قويه فامتنع بها فيقاتل كقتال ابي بكر الصديق لمين لمنع الزكاه قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيل سبيلهم قال تعال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ولقول ابي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والعناق الانثى من ولد المعز الماعز ما لم تستكمل سنه وكان معه في رايه الخلفاء الثلاثه وسائر الصحابه فكان ذلك اجماعا منهم على قتال مانع الزكاه ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص في الحقيقه هناك قبل ما نخش في الاموال التي تجب فيها الزكاه هناك احاديث في الترهيب على اتيان الزكاه على من منع الزكاه حديث في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه او يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بلهمزت بلهزمتيه يعني بشدقيه الشدقين اللي هم دول ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم توقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وايضا هو الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل الكنز هنا مقصود به الذهب والفضة وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاته إلا بوطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فططأه بأظلى فيها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولىها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 الف سنه مما تعدون ثم يرى سبيلهم اما الى الجنه واما الى النار قالوا فالخيل يا ر... فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نوصيها او قال الخيل معقود في نوصيها الخير الى يوم القيامه الخيل ثلاثه هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل حذر فاما التي هي له اجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطن في بطونها الا كتب الله له اجرا ولو رعاها في مرج فما اكلت من شيء الا كتب الله لها له بها اجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطره تغيبها في بطن في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها وديت فضيله الصدقه الجاريه صدقه الجاريه ان الله عز وجل يحتسب بها اجور كثيره لصاحبها كمثل هذا الفرس ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه تخطوها اجر واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذ وبذخ ورياء الناس فذلك الذي عليه وزر قالوا فالحمر يا يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الايه الجامعه الفاذ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره رواه الامام مسلم وفيه دليل على ان الحلي فيها زكاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز والحلي من الكنوز لانها من الذهب ومن الفضه مساله الحليه هنقتل لها ان شاء الله عندما ياتي في في زكاه الذهب والفضه اموال الاموال التي تجب فيها الزكاه الزكاه تجب في خمسه اجناس من الاموال وهي هنا قال خمس اجناس وعندنا جنس ونوع هو الزكاه لا يعتبر فيها النوع انما يعتبر فيها الجنس الفرق بين الجنس والنوع الجنس اسم كبير يتسع كل انواع كل انواع الصنف مثال مثلا التمر ده جنس هل التمر ليها انواع انواع كثيره كل انواع التمر ديت تعتبر جنس التمر فاذا التمر فيه زكاه يبقى كل انواعه فيها زكاه الشعير فيه زكاه يبقى كل انواعه فيها زكاه وهكذا يبقى الجنس اللي هو الصنف ال الاسم الذي يشمل كل انواع هذا الجنس والنوع اخص من الجنس فرد من افراد الايه الجنس زي جنس البقر البقر يدخل تحته انواع كثيره منه تحت تحته مثلا الجاموس من البقر ولا جنس مختص الجاموس جزء من البقر البقر البلدي البقر الفريزيان اي نوع من انواع البقر الاخرى في انواع ثانيه حد يعرفها الهولندي متياله هي الفريزيان ولا نوع ثاني نوع ثاني في بقر صيني كمان اكيد بقى الرخيص في بقر هندي اه فده المقصود يعني جنس البقر يدخل في أي نوع واحد عنده بقر وعنده انواع من البقر كل دولت هيعدوهم على انه ايه نوع واحد اول نوع من انواع الزكاه الاصناف التي تجب الاموال التي تجب فيها الزكاه بهيمه الانعام وبهيمه الانعام بيسموها المواشي بتشمل ثلاث اجناس الابل والبقر والغنم الابل كل انواع الابل بسنام بسنامين بثلاث سنايم كل انواع الابل يدخل تحتها البقر والغنم كذلك الغنم يدخل فيه الماعز والضئن خرفان والمعيز كل انواع الايه الغنم فالغنم جنس زي الشاه جنس يدخل فيه كل انواع هذا الصف قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم مكانه واسمنه تنطحه بقرونها وتطاه باظلافها كلما نفذت اخراها عادت عليه اولىها حتى يقتل بين الناس النوع الثاني النقدان وهما الذهب والفضه وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقيه المتداوله اليوم قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صف... صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وظهره كلما بردت ردت عليه أو ردت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وبرده يدخل هنا الذهب والفضة من الحلي وغيره عروض التجاره وهو او هي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح المعاني دي يا اخوانا هو هيفصلها تفصيلات تفصيلات بعد كده بس انا عايز اخد عليها نبذه سريعه عروض التجاره كلمه عروض يعني بضاعه ماشي يبقى في فرق بين بضاعه والفرق بين البيع مش هو ده ب لم يتخذ الشقه بضاعه انما لو عملها بضاعه هو تاجر شقق يشتري الشقه ولما تربح يبيع عشان يشتري شقه عملها بضاعه يبقى الربح عروض التجاره ديت في البضاعه بس في مش في كل شيء يباع لا في فيما يباع من اجل الربح هو هنا قال كل ما اعد للبيع والشراء اللي هي بين قوسين كده بضاعه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفقوا من طيبات ما كسبتم فقد ذكر عامه اهل العلم او عامه اهل العلم ان المراد بهذه الايه زكاه عروض التجاره اللي هي البضاعه رابع نوع الثمار الحبوب والثمار الحبوب هو كل ما كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما والثمار وهو التمر والزبيب بقوله تعالى مما اخرجنا لكم من الارض وقال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا او عثريا العشر العثري اللي هو يسقى يشرب بعروقه جاي من العثره والعثره اللي هي ايه حفره فالعثريا كانه يعني ايه حفر لنفسه تحت الارض ل ليمتص الماء بعروقه لا يسقيه الانسان فالحديث يقصد فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا يعني لا يسقيه الانسان سقت السماء يعني الامطار او العيون من من المياه الجوفيه او كان عثريا يعني صاحبه بيزرعه ويتركه فهو بقى يمد جذوره تحت الارض يمتص فيها الماء العصر وفيما سقي نعم كان نخلك انواع كثيره نعم وفيما سقي بالنطح نصف العصر النطح اللي هو يعني ايه بفعل الانسان بفعل انساني يسقيه زي الاراضي بتاعه مصر كلها كده بتزرع بفعل الانسان بتسقى بفعل الانسان بيجيب مكنه وياتي من من من الترعه ويسقي بها الايه الزرع النطح صوره عندهم يعني ايه بالابل التي يحمل عليها الماء او يحمل عليها الماء لسقي الزرع وتسمى ناضح والانثى ناضحه ده كانوا زمان بيعملوا كده ابل بتروح تاتي بالميه وترجع ثاني ايه تسقي فهم دلوقتي بدل ما عملوا ابل عملوا ايه مواسير وماتور كل ده فيه نصف العشره الخامس المعادن والركاز المعادن هي كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غير وضع واضح مما له قيمه كالذهب والفضه والنحاس وغير ذلك الركاز هو ما يوجد في الارض من دفائن الجاهليه دفائن الجاهليه خرجت منها دفائن الاسلام يعني لو واحد حفر ووجد اثار اسلاميه دي لقطه مش ركاز يعمل فيها ايه بقى يعرفها سنه وان كانت بعيده الازمان يعني حفر لقى كيس صره فلوس من ايام الدوله العثمانيه ايام هارون الرشيدي يعمل ايه هيعرفها سنه وبعد سنه يمتلكها كامله لما يعرفها هيقبضوا عليه لا ما هو هيكتب ورقه صغيره وجد مبلغ من المال وجد <تصفيق> مبلغ من المال وطبعا لا يظن وجودها بس يجب التعريف لان التعريف شرط في الامتلاك يعني اللي مش هيعرف مش هيمتلكه يتصدق بيه والتعريف شرط في الامتلاك تعريف سنه وبعد السنه يمتلكه اما لو وجد اثار جاهليه من ايام الفراعنه دي ركاز دي فيها صدقه 20% من ثمنها خمس 20 في ثمنها وله الباقي بغض النظر عن القوانين المجرمه لذلك ده حقه شرعا القوانين المجرمه هم اللي حطوها يحطوا قانون ثاني يغيروه بان الدوله تشتري تشتري بس بشرط ان الاثار لا تكون محرمات ما يبقاش اصنام لان الصنم يحرم بيعه عايز يبيعه يبيعه ذهب يسيحه ويبيعوا ذهب يا كسره قصو ويبيعوا حجر او الدوله تشتري وتديله ثمنه يادي يادي ان لا يحق للدوله انها تمنع الناس من حقوقها الشرعيه ده حق شرعي ليه للشخص حق حق شرعي فيها ان هو ان وجدها يمتلكها دون الدوله مش ملك للدوله فنعم في في لا في ارض في ملكي ان وجدها في ملكي في ان, إن وجدها في ملك غيره دي في ل ل لملكي لصاحب الارض قال الامام القرطبي في تفسيره يعني النبات والمعادن والركاز وقوله تعالى في ركاز الخمس وقول النبي صلى الله عليه وسلم الركاز في الركاز الخمس حديث متفق عليه واجمعت الامه على وجوب الزكاه في المعادن في الحكمه من ايجاب الزكاه وعلى من تجب حتى لو ما لهاش في ملكه وليست في ملك احد يمتلكها لانها في حكم اللقطه يعني واحد ماشي كده في في بحيره في بحيره البرولس ووجت عروسه ذهب دي ملكه ولا لا هو هو اللي وجدها هو يمتلكها بس يحرم عليه ان يبيعها وهي صنم يمتلك قيمه الذهب اللي فيها في الحكمه من ايجاب الزكاه على من تجب شروط وجوبها الحكمه في ايجاب الزكاه سرعه الزكاه لحكم ساميه وأهداف النبيله لا تحصى كثره منها تطهير المال وتنميته وإحلال البركه فيه وذهاب شره وبائه ووقايته من الآفات والفساد 2 تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله لانه حب المال من الشهوات صح زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه فهي من الشهوات والشهوات تسيطر على النفس تسيطر على النفس وتجعلها بتذلها تذلها الى الارض فالانسان مطلوب شرعا منه ان يتخلص من شهواته وان يعاند نفسه في هواه ومن ضمن هذه الامور كسر شهوته للمال فلو وجد نفسه له شهوه الى المال ولا ويبخل بالزكاه يعلم انه نفسه فيها شهواته تؤثره فمن اجل ذلك يبذل الاكثر حتى يكسر نفسه من في سداد في حب المال الثالث مواساه الفقير وسد حاجه المعوزين والبائسين والمحرومين بالنسبه لزكاه عروض التجاره لو في هيئه معينه والهيئه ديت بتجمع الاموال الزكاه س ممكن تخلص البلاد كلها من المشاكل الاقتصاديه هي للاسف الشديد الاداره التي تريد ان تخرج من الازمه الاقتصاديه لا تريد ان تخرج منه بالسبيل الشرعي انما تريد ان تخرج منه بالسبيل المعتاد اللي هو العادي زي الناس ما بتعمل ان احنا نشوف برده بنك يمولنا والكلام ده انما لو ارادت ان تخرج به من هذه الازمه عن طريق الشرع لا سانده الله عز وجل من ضمنها تكوين هيئه خاصه بالزكاه تجمع زكوات عروض التجاره وغيرها الهيئه دي موجوده في السعوديه السنه اللي فاتت الهيئه ديت دخلت دخل لها الزكاه 84 مليار ريال وكان اعلى من السنه اللي قبلها السنه اللي قبلها كان 75 مليار ريال في السنه دي في السعوديه وعروض التجاره في السعوديه لا تقل عن مصر لان مصر فيها مصانع وفيها مواد خام كثيره وفيها ثروات كثيره جدا ممكن تكون للتجاره وممكن تكون فيها اشياء كثيره ستاتي باموال طائله بسبب هذه الحاجات الا ان الناس هم نفسهم بيطلعوا زكاه برضه الناس هيطلعوا زكاه لان الناس بتطلع حاجتين ضرايب وزكاه انا هقول له لا اللي عنده مصنع مش هيطلع ضرايب ويديني زكاه ويبقى الزكاه لها مصرف واحد في الدوله تجمع الزكاه في ده هيؤدي الى انتعاش الاقتصاد بلا شك بس طبعا الموضوع عايز دراسه اقتصاديه هي بتبقى فكر فكره والموضوع عايز تقنين اقتصادي او دراسه اقتصاديه عميقه يعني كل دي افكار ممكن ما تتطبقش يعني ما تتطبقش بهذه الصوره انما هي بيبقى لها بيبقى لها قوانين ممكن تعملها لكن المقصود اصلا من تق... من تشريع الزكاه هي مواساه الفقير وسد حاجته وتحقيق التكافل والتعاون والمحبه بين الافراد المجتمع فحينما يعطي الغني اخاه الفقير زكاه ماله يستل بها ما عسى ان يكون في قلبه من حقد وتمني لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن وإن في أدائها شكرا لله تعالى لما أسبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره السادس أنها تدل على صدق إيمان المزكي لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه سميت زكاه صدقه انما الصدقات هو للفقراء والمساكين فالصدقه من من الصدق ان هو صاحبها صادق يتخلى عن جزء من ماله الذي اكتسبه من اجل امر الله عز وجل بذلك امره الله عز وجل بذلك السابع انها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها ومن معاني الزكاه ايضا الآيه انما الصدقات للفقراء والمساكين اللام دي بيسموها لام الايه لام التمليك يعني بمجرد مرور الحول دخل 2.5% من مال المزكي قهرا الى الى ملك الفقير وده معنى انك انت بتعطي للفقير ماله واصبح دين عليك دين على الغني للفقير من اول يوم بعد الحول دين مدين الفقير يعني اللي بيأخر الزكاه يأثم اثنين اثم لانه اخر الفريضه عن وقتها اثم اخر انه اخر توصيل الحق المالي الى اهله كانه عليه دين للفقير فلما بيدى للفقير ماله ما بيديش للفقير ماله هو ده بيدى للفقير مال الفقير و ويدي الفقير يقول له خذ مالك مش مالي مش زكاتي لا خذ مالك هذا مالك الله عز وجل اقتطعه من مالي لك فهو حق للفقير ده المقدمه ديت توضح لنا نقطه ان احيانا بعض الاغنياء بيبقى عنده نوع من التسلط على هذا المال وبعدين ما يديش الفقير مال لا يقول له لا انا هجيب له الحاجه اللي على مزاجي انا ويروح يجيب له يشتري له حاجه يقول لك خد دي زكاتك هات هانتا كده واحد عليه لك فلوس وفي يوم راح جاب لك الفلوس ديت مثلا 1000 جنيه راح جاب لك بيها بيهم ثلاجه وقال لك خد فلوسك ايه هتاخدها مش هتاخدها طب مش معنى بتكبر الفقير ان هو ياخدها ولذلك العلماء قالوا لا تجزئ الا ان ياخذها الفقير مال لازم تديها للفقير مال والفقير هو بالخيار ممكن يوكل لك في شراءه يعني مثلا الفقراء اللي هم بيتجوزوا ومحتاجين فلوس للزواج بنقول احنا هنشتريك غساله وثلاجه بس باذنه يعني هروح اقول له زكاتك اهي 1000 جنيه اهي و5000 جنيه اهم ال5000 جنيه دولت احنا عايزين نشتريك بيهم ايه حاجه عشان نعينك على الزكاه على على الزواج فيقول انا عايز اشتري الثلاجه ويجي ويختارها لان ده ماله فلوسه و ويختار بمبلغ ال5000 جنيه ودول ملكه بتوعه هو اللي بيشتريهم برايه او يوكل من يثق فيه في شراء الاصناف دي ان كان جمعيه اشخاص او او هيئات زي الجمعيات او او شيء كده فالمقصود من كل ذلك ان المال يصل الى الفقير من جنس هذا المال المزكى للفقراء والمساكين والعامل اللي هنا عليها الى اخر الايه ده كل مال يصل اليه الحبوب تصل حبوب زكاه الفطر تصل حبوب زكاه المال تصل حبوب والله عز وجل الحكمه من تنويع الزكوات كلها هي ان يصل الى الفقير انواع انواع مختلفه من الزكاه الحبوب والثمار دي زكاه عروض دي زكاه الخارج من الارض وزكاه الفطر اموال دي زكاه عروض التجاره وزكاه النقدين كل ده يصل ياخد مال ياخد ماله ياخد حبوب حبوب الاكل والشرب والمال لايه للاعانه على الحياه ما ينفعش انا اظلمه برده واروح اديله في زكاه الفطر اديله مال واكبره على انه ياخد مال حقه شرعا ياخد ياخد الزكاه يكون بقى انه ياخدها ويروح يبيعها حقه هو حر ما يروح يبيعها هو انت زعلان ليه واللي واللي بيفرضها عليه زكاه الله عز وجل فرضها عليها صاع عليه صاع من تمر او صاع من حبوب ياخذها كما فرضها الله عز وجل وهو حر بعد ما يمتلكها يعمل فيها اللي هو ما اراد ولكن الله عز وجل اراد ان يوسع عليه من جهه القوت عشان يمتلك لما يمتلك قوته لفترات طويله ده بيستريح و يعني يخفف العناء عليه لا لان زكاه الفطر هي نوع واحد زكاه الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه صاعا من تمر او صاعا من ا اقط او صاع من شعير فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الصاع فيبقى زكاه الفطر حتى اسمها فطر يعني اكل زكاه الفطر لازم تخرج من الصاع دي بعد ما ياخدها الفقير يبيعها بقى فرضنا جه فقير قال لي لا خدها انت بعها واديني فلوسها ماشي بس يقول لي خدها بعها مش هروح اديله فلوس واقول له هو ده اللي عندي كان عاجبك خدت بالك فممكن الفقير يوكل صاحب الزكاه ان يبيعها له دي مش دي مشكله دي هنجلها ان شاء الله طب نخلص نخلص الاول وبعدين الاسئله لان الباب كتابه الباب طويل وفي كل الاسئله اللي انتم عايزينها ان شاء الله هتلاقيها موجوده في الكتاب على من تجب الزكاه شروط وجوبها تجب الزكاه على من توافرت فيه شروط الاتيه دي بقى اللي هي تجب على الاشخاص يعني مين اللي يحتاجب عليه زكاه اول شرط الاسلام فلا تجب على الكافر لانها عباده ماليه يتقرب بها المسلم الى الله والكافر لا تقبل منه العباده حتى يدخل في الاسلام لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله فالكافر لا تقبل منه النفقه ولا تقبل منه الصدقات فاذا كانت لا تقبل منهم فلا فائده في الزامهم بها وللمفهوم قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين يعني الدليل فيها ان كلمه على المسلمين لكنه مع ذلك محاسب عليها يعني الكافر محاسب على هذه الزكاه لانه مخاطب بفروع الشريعه على الصحيح ما زلككم في صخر قالوا لم نكن من المصلين فمعنى كده ان هم هيحاسبوا على الصلاه وهم كانوا مجرمين كفار الثاني الثاني الحريه فلا تجب الزكاه على العبد والمكاتب المكاتب اللي هو مين الذي كاتبه سيده سيده سيده كاتبه سموه مكاتب اسم مفعول إنما المكاتب مين السيد السيد كاتب العبد إيه بقى المكاتبة ديت مكاتبة عقد بين السيد وعبده في أن يشتري العبد نفسه من سيده على أقصات العبد بيشتري نفسه بيقول السيد أنت تمنك كام يقول له عشر تلاف جنيه يقول له خلاص انا هاخد منك كل شهر 1000 جنيه ويسيبه بقى يروح العبد يشتغل ويسدد له 1000 جنيه بالاقسط لغايه ال10 شهور ما يخلصوا بعد ال10 شهور يبقى حر سموه مكاتب يعني عقد فالمكاتب برضه ما ينفعش ليس عليه زكاه لانه لسه عبد هو العبد العبد بيبقى المكاتب بيبقى عبد لغايه اخر قسط ملك لسيده لغايه اخر قسط وده على خلاف الاقساط صح مش انت لما بتشتري حاجه بتمتلكها من اول قسط انما العبد ما بيمتلكش نفسه الا اخر قسط ليه لان الفتره دي كلها ملك للعقل السيد لان السيد ما خدش فلوسه وفي نفس الوقت لم يؤدي للسيد مال ده بيشتغل لحساب نفسه فهيبقى حر ازاي لسه ما اشتريتش نفسه لان الاصل ان هو ملك للسيد فبخلاف البيع بالتقسيط وفي نوع ثاني برضه سموها الاجاره المنتهيه بالتمليك زي المكادبه كده بيعملوا عقد ايجاره دي منتشره في بلاد الخليج ومنتشره هنا برضه ايجاره عقد ايجار ولما بينتهي مده ال10 سنوات بيمتلك السلعه ده بيسموها عقد ايجاره تنتهي بالتمليك ده المجمع الفقهي افته بتحريمه بان نوع من انواع البيوع المحرمه لان العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف وان ملكه ضعيف ليه لانه ممكن يعجز ممكن ما يقدرش يسدد في خلال 10 شهور فيرجع تاني ايه ملك لسيده وان العبد وما في يده ملك لسيده فتجب زكاته عليه على مين على على السيد الثالث ملك النصاب ملكا تاما مستقرا مستقرا اي انه ليس بعرضه للتلف فان كان عرضه للتلف وعدم التمكن فلا زكاه فيه وكونه فاضلا عن الحاجات الضروريه التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن لان الزكاه تجب مواساه للفقراء فوجب ان يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوصق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه يعني ابل وليس فيما دون خمس اواق صدقه كل ده هياتي في ابوابها ان شاء الله الرابع حوالان الحول على المال وذلك بان يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا يعني السنه بتبقى هجريه والفرق بين السنه الهجريه والميلاديه كام يوم 11 يوم يعني معنى كده لو واحد بيؤدي زكاته على السنه الميلاديه هيتاخر كل سنه 11 يوم يبقى يحرم عليه ان يؤدي الزكاه على حسابات السنه الميلاديه يحرم عليه لانه هيبقى فيها تاخير انما يحسبها بالهجري واللي بيؤدي زكاته الميلادي يقلبها يشوفها هجري كام ويمشيها في دلوقتي في في دلوقتي برامج موجوده على الانترنت تدخل التاريخ الميلادي يجيب لك التاريخ الهجري فاللي بيادي زكاته بالميلادي يخش على البرامج ديت ويشوف بيتساوي كام هجري ويؤدي تاريخه ويؤدي عليه الدليل على اشتراط الحريه ان العبد لا يملك العبد لا يمتلك المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ااا من باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع ماشي من باع عبدا وله مال يعني العبد ده له مال فماله يعني مال العبد للبائع الا ان يشترطه المبتاع يعني لو المشتري اشترط المال ياخده العبد بالمال فرضنا واحد سيد بيبيع عبد وعبد ده ثمنه قال في جنيه في جيبه 1000 جنيه ال 1000 جنيه دول بتوع مين تو السيد صح فماله للبائع البائع هو اللي يمتلك مال العبد فالعبد لا يملك بل العبد نفسه ملك هو نفسه مال يباع ويترك المال والمال لا يملك يعني البهيمه لو انا قمت انا جايب معلق لها كده في رقبتها موبايل عشان لو حب لو يعني ايه تتكلم فيه ولا حاجه هو الموبايل بتاعها امتلكته خلاص ما امتلكتوش حتى لو غالي فهو البهائم والاموال لا تمتلك فكذلك العبد لا يمتلك طيب حوالات حاول احنا قلنا الحول يشترط فيه سنه قمريه يعني 354 يوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول وهذا الشرط خاص ببهيمه الانعام والنقدين وعروض التجاره اما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلو اشترط فيها الحول لقول لقوله تعالى وات حقه يوم حصاده يوم الحصاد يؤدي زكاه الحبوب ولان المعادن والركاز مال مستفاد من الارض يعني لو واحد حفر ولقى ركاز الركاز ده يؤدي زكاته في الحال وجب عليه زكاته في الحال فلا يعتبر في وجوب الزكاه يحول كالزرع والثمار المساله السابعه في اقسامها الزكاه قسمان زكاه اموال وزكاه الابدان زكاه الاموال هي التي تتعلق بالمال وزكاه الابدان هي التي تتعلق بالبدن وهي زكاه الفطر المساله الثامنه زكاه الدين الدين اذا كان على معسر فان صاحب الدين يزكيه اذا قبضه لعام واحد في سنه في سنه في سنه قبضه وان كان على مالي قادر فانه يزكيه لكل عام لانه في حكم الموجود عنه زكاة الدين ده بقى نضرب مثال كده واحد له دين له دين عند واحد شخص ألف له عشر تلاف جنيه عند به هيقدل عشر تلاف جنيه دولة بعد الخمس سنين هل عليه زكاه أم لا دي فيها تفصيل زكاة الدين فيها تفصيل تعمل كده اذا كانت الدين واعمل شرطتين كده شنب الاول اذا كانت زكاه الدين دولت اذا زكاه الدين وبلغ النصاب الدين ده بلغ النصاب زكاه الدين يا اما على فقير يا اما على مليء فقير او مليء انا مش عايز اقول غير مليء ومليء المليء بقى اللي هو ايه الانسان المليء اللي ماليان لما اقول لك الراجل ده مليان يعني مش تخين لا مليان يعني في ثلاث صفات مليء بالقول ومليء بالمال ومليء بالبدل مليء بالقول يعني غير جاحد للمال كلمه مليء ده في ثلاث صفات مليء بالقول والمال والبدل مليء بالقول يعني غير جاحد للمال يعني انا اقول له عليك 10000 يقول اه وعليه وثيقه ومكتوب عليها شيك ده اسمه مليء بال بالقول مليء بالمال يعني معاه فلوس تاجر مثلا وديته الفلوس 10000 جنيه عشان يخلص نفسه بس في اي وقت انا طلبت هطلبهم هيديهم لي ما عنده مال ده مليئ بالمال مليئ بالبدن يعني استطيع ان اشتكيه ويحضر مجلس الحكم مش ابوه مثلا لان الاب لا يحضر مجلس الحكم لو واحد اشتكى ابوه ابوه من حقه ان هو ما يحضرش ويروح يقول للقاضي ايه بوظ القضيه ما انا مش انا مش راضي عنها لان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فلا يجوز للابن ان يشتكي ابيه وان اشتكى بطل الدعوه لا يجوز له ان يحضر مجلس الحكم لا لا يحضر مجلس الحكم لا لا يعني له حق في انه لا يحضر مجلس الحكم فده مش مليء بالبدن يعني لو واحد عليه ابوه عليه ليه فلوس ده ما يبقاش مليء طيب ايه بقى الحكم على مليء وايه الحكم على غير مليء لو كان غير مليء يعني فقير او اب او جاحد الثلاثه دولت لحكم اختلف العلماء فيه في الاتنين والراجح ان الدين اللي على الفقير يسقط تسقط زكاته لانه مجهود مجهود او ما يقوس منه واحد استلف خمس تلاف جنيه وده فقير انا عارف انا ما ادهم له وانا بقول ايه اعوضي على الله ممكن ما ارجعوش فده في الحالة دي ده ليس عليها زكاة اذا كانت في الحاله دي الدين ده سقط زكاته ولما يقبضه يبقى يؤدي زكاته لما يستقبل بيه حول جديد خلاص يبقى ده اللي على فقير اما اللي على ملي فعليه زكاه وهو مخير فيها بين امرين ان يؤديها كل عام او يؤديها للسنوات الماضيه اذا قبضها ان يؤديها كل عام او يؤديها على السنوات الماضيه اذا قبضها مثال واحد غني معاه فلوس وطلب سلف فلوس ثلاث. فأنا اديته عشر تلاف جنيه. بعد خمس سنين. بعد الخمس سنين ادهم لي. أنا مخير في خلال الخمس سنين إن أنا أحسب العشر تلاف جنيه كأنهم معايا وطلع اثنين ونصف في المئة منهم كل سنة. ده اختيار. أو أخير نفسي برضو إن أنا لما أقبضهم أطلع اثنين ونصف في خمس سنين. يعني أطلع كم؟ اثناشر ونصف في المئة. خلاص انا مخير بين دي ودي هو مخير بين ان يق... ان يؤديها كل عام او يؤديها اذا قبضها لما مضى المسالتين دولت برضه فيها خلاف كثير وده ان شاء الله هو الراجح هو هنا خالف قال ان كان صاحب الدين يذكه اذا قبضه العام واحد في سنه في سنه قبضه عام واحد وان كان على ملي قادر فيذكه لكل عام لانه في حكم الموجود خلاص هو هنا لعام واحد اذا قبضه لا هنقول له لا مش لعام واحد لما يبقى على فقير سقطت عليه الزكاه تماما واذا قبضه يستقبل بحول جديد يعني هيعده كانه جا له فلوس من جديد زكاه الذهب والفضه وفيها مسائل نحاول ان شاء الله نخلص زكاه الذهب والفضه النهارده سهله ان شاء الله ماشي بس من ضمن ماله من ضمن ماله بس هو هو سلفه باختياره ما يقول له هات لي فلوسي بقى عشان اشتغل بيها هو هو ربنا خيره بين امرين يا اما ياخد فلوسه ديت ويشغلها ويكسب منها عشان الزكاه او يديها لي ويكسب الثواب فهو اختار الثواب فهو هيختار الثواب فربنا قال لو هذا الراجل فقير انا اسقط من عليك الزكاه عشان هو فقير ذا زك... يعني صدقه من الله اما لو هو مليء وغني وانت تقدر تطلبها في اي وقت فانت عليك الزكاه لانك انت اخذت الاجر وفعل لك الاجر فبس طب نخلي ال... عشان الوقت نخلي نعم عاوزكم مسكر تنسوا الى اخره الفوائد اللي عدت طالعه من السقف من الاصل الخالي وليه اعمل ايه لا مفيش فوائد ولا حاجه هو هيدي له 10000 هياخد 10000 اذا ذكاء المزكي انا صاحب الفلوس اه مش على ال... اه مش على المستلف هو اللي هيستلف هيستلف ويبقى يادي زكاتهم لا ال الزكاه على صاحب المال اللي سلفه اه هو مش حي... هياخدهم يا مش هاخد ربا ولا حاجه هو يديله 10000 وياخد 10000 مفيش فوائد لا مفيش فوائد كمان لا لا فوائد ربا ده هو بياخده بيديه لهم عشان الصدقه بياخد اجر يعني ايه لا دي في التجاره ان شاء الله هناخدها يعني لو اخرتوا الاسئله والله ح... ان شاء الله هنجاوب ح... على الاسئله كلها في الاخر زكاه المضاربه دي ان شاء الله نبقى ناخدها في زكاه العروض التجاره زكاه الذهب والفضه حكم الزكاه فيهما وادله ذلك تكبوا الزكاه في الذهب والفضه لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولا يتوعد بهذه العقوبه الا على ترك واجب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت عليه في يوم كان مقداره 50000 سنه حتى يقضي الله بين العباد واجماع اهل العلم على ان في 200 درهم خمسه دراهم خمسه دراهم, خمسة دراهم, خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مئة درهم تجيب الزكاة فيه. مقدارها النصاب. هيجي لوقت النصاب. مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر. ربع العشر يعني كام؟ اثنين ونصف في المية. أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار. وما زاد فبحسبانه قل أو كثر وفي كل مئتي درهم من الفضة خمسة دراهم كل ديت النصاب حنجلها إن شاء الله في النصاب وما زاد فبحسبانه قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة وفي الرقة يعني الفضة كل مئتي درهم ربع العشر وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيه ففيها نصف مثقال ففيها نصف مثقال ولما ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان ياخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال الشروط واحد بلوغ النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب ايه هو المثقال المثقال هو الدينار النبوي ده المثقال الدينار النبوي سموه مثقال لانه اصبح معيار شرعي إيه لما بعده يعني الدنار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مثقال وزنه وزن الدنار ده أربعة وربع جرام دهب عيار أربعة وعشرين دهب خالص أربعة وربع جرام عيار أربعة وعشرين ده اسمه مثقال مثقال بعد كده بقى في العصور اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقم نزلت وبقى أرخص من كده إنما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مثقال يبقى الفرق بين المثقال والدينار إن المثقال هو الدينار النبوي والدينار هو ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عشرون مثقالا من الذهب لحديث علي وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال ويساوي الجرام 85 جرام طب اضرب كده 20 في 4 وربع 85 يبقى 85 جرام عيار 24 جت من ايه من من الصوره دي يبقى انا لو عندي ذهب لو انا عندي ذهب وعايز اذكيه نصابه كام 85 جرام عيار 1 عيار 24 طب عيار 21 كام بتضرب مقص صح 24 على 21 في 85 هتطلع كام يا 24 اه 97 نعم لان الذهب اللي في البيوت ما فيش منه 24 دي سبائك يعني الذهب عيار 24 ده السبائك صح لو واحد عنده عيار ذهب عيار 24 هيطلعه ب 85 جرام النصاب بتاعه 85 يعني لو عنده 80 جرام عيار 24 معلهوش ذكاء طب واحده بقى عندها عيار 21 هتطلع على اساس ايه 97 جرام لان التحويله 24 على 21 في 85 هيدينا 97 طب لو 18 24 على 18 في 85 هيديك كام 113 جرام يبقى النصاب 85 جرام عيار 21 عيار 24 97 جرام عيار 21 113 جرام عيار 18 خلاص وان اصاب الفضه 200 درهم الدرهم بيساوي كام 2 جرام 975 من 1000 2 جرام علامه 975 من 1000 انت لو جبت درهم كده وزنتو يديك 2 جرام 975 من 1000 اضربهم كده في 200 يديك كام 595 جرام فضه يعني الدرهم فضه والدينار ذهب ماشي كده يعني الدينار ده وزن الذهب والدرهم وزن الفضه وزن الفضه هتضرب 2 جرام 975 في 200 لان النبي صار قام قال 200 200 درهم هتضربهم في بعض هيديك 595 جرام فضه عيار 1000 يبقى ده نصاب بتقدير الذهب والنصاب بتقدير الايه الفضه والاوقيه ليس فيما دون خمس اواقي خمسه اواقي صدقه والاوقيه 40 درهما فخمس اواقي تساوي 200 200 درهم وفي الرقه ربع العشر فان لم تكن الا 90 و100 فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وقد اجمع العلماء على ان نصاب الفضه خمس اواقي ونصاب الذهب 20 مثقال وبقيه الشروط الاسلام والحريه والملك التام وحوالان الحول وقد سبق الكلام فيها يبقى احنا كده ضبطنا النصاب الفضه ونصاب الذهب نصاب الذهب 95 جرام عيار 24 تضربه 85 جرام عيار عيار 24 نصاب الفضه 595 جرام عيار 1000 من من الفضه عيار 1000 يعني انقى شيء من من الفضه طيب المال اللي في ايدينا المال اللي في ايدينا ذهب ولا فضه يطلع على الذهب ولا يطلع على الفضه ديت فيها خلاف والمجمع الفقهي قال ان كان زمان كان إذ المال عباره عن سندات لرصيد ذهبي الكلام ده قبل سنه 33 كان سندات لرصيد ذهبي ولذلك اللي عنده بعد سنه 33 كده او في خلال هذا هذه الفتره اللي يلاقي عمله ورقيه يجد مكتوب عليها سند صح حد قرى الجمله دي اللي يجد جمله عمله قديمه ورقيه يجد مكتوب عليها كده سند بقيمه كذا 5 جنيه مثلا ويصل لصاحبه حين طلبه هنا يطلبه فكانت اوراق سنديه كانت بتصدر الدوله خدت كل الذهب وادته للناس مكانها اوراق الاوراق دي اللي بيسموها العمله ده كان قبل قبل سنه 33 بعد سنه 33 حصل في هزات اقتصاديه كبيره وبعدين الذهب ما عادش موجود خدوا الذهب وبقى الغطاء الغطاء العمله هو الدولار مكان الذهب ولذلك الغطاء الدولار بتاع الذهب ده انهيار اقتصاد امريكا هيسبب انهيار كثير من اقتصادات العالم فالدولار هو اللي بيغطي دلوقتي العمله يعني العمله بكام دولار الدولار مش بكام ذهب بكام دولار فاصبحت العملات الورقيه اللي في ايدينا ديت غطاءها عمله ورقيه برضه فما اصبحتش لا ذهب ولا فضه فقرر المجمع على ان تعامل معامله الاوراق الاوراق الورقيه تعامل معامله الاقل ثمنا من الذهب والفضه مين الاقل ثمنا الفضه ليه لانه احظ للفقير زي عروض التجاره كده احظ للفقير فكده ان صاب الاموال اللي معانا ديت هتبقى على نصاب الايه الفضه يبقى نصاب الفضه هتضرب 595 في 8 جرام الفضه جرام الفضه ممكن تحصل عليه من ع... عن طريق النت موجود في موقع آ... اسمه سعر الفضه اليوم تكتب على جوجل سعر الفضه اليوم هتفتحه هتجد ان النهارده يوم النهارده كان 23 23 3 2013 سعر الفضه بالمصري 6 جنيه مثلا ونص هتضرب 6 جنيه ونص في 595 هيطلع لك مثلا 3000 ونص 3000 وشويه هو ده نصاب الفضه بتاع النهارده كان معاك فلوس اكتر منها وزادت عن عن عن هذا المبلغ سنه كامله يبقى عليك الزكاه 2.5% قلت عن هذا المبلغ يبقى ما عليكش زكاه في فتره من فترات السنه قلت انقطع الحول وتبدا من جديد طيب مساله الرابعه ضم احدهما ذهب والفضه الى الاخر الاذان ماشي. ماشي المجمع الفضي المجمع الفقهي قال الفضه هو الاقل الاقل بس غالبا الفضله عشان تجيب 95 85 جرام عيار 24 يعني فوق 30000 وده مبلغ طبعا يعني ما... الاغنياء ما ما يحصلوهوش ما يحصلوش عليه سنه كامله يعني لحد ياذ Allah